والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الباب الرابع عشر من أبواب كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون مناسبة هذا الباب قبله أن المصنف لما استفاض في ذكر بعض أنواع ومظاهر الشرك جاء في هذا الباب ليؤكد على حرمة كل هذه المظاهر جملة وتفصيلا وساق الأدلة والبراهين القاطعة على بطلان عبادة غير الله وعلى خطورة صرف أي نوع من أنواع العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى وفي الأبواب السابقة كان المصنف يترجم للباب بعنوان بجملة مثلا تدل على فحوى الباب أما في هذا الباب فإنه بواب وترجم للباب بنفس الدليل بالآية وهذا كثير في صنيع العلماء وترجمة الباب هي الآية الأولى التي استدل بها المصنف لتأكيد هذا المعنى ويقول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون ايشركون هذا استفهام والغرض من الاستفهام التوبيخ والانكار يعني ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ما سبب التعجب او ما سبب الانكار ما سبب التوبيخ سبب التوبيخ ما جاء بعد هذا الاستفهام ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون يعني الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى الله سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان بيده ونفخ فيه من روحه الاولى ان يعبد ولا يشرك به شيئا الاولى ان يعبد الله سبحانه وتعالى وان يفرض بالعباده فبدلا من ان يشكر الله تعالى على نعمه الخلق وعلى نعمه الايجاد من العدم من العدم اذا بهم يشركون بالله سبحانه وتعالى ما لم يخلق شيئا ولا يستطيع أن يخلق شيئا بل هو مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وهذه الآيات لها آيات أخرى تسبقها من سورة الأعراف ويقول الله تعالى وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعو الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين دعو الله تعالى لئن آتيتنا صالحا إنسانا بشرا سويا كاملا غير منقوص الأطراف ولا منقوص شيئا من الخلقة لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين وهذا هو الطبيعي الطبيعي أن يشكر نعمة الله تعالى ولا يكفرها ولا ولكن العجيب بعد أن اتاهم الله تعالى الولد الصالح الخلقه فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وفي هذا ايضا تاكيد على هذه القاعده التي مرت معنا كثيرا وهو الاستدلال بتوحيد الربوبيه على وجوب توحيد العباده لله سبحانه وتعالى فالخالق الذي خلق فسوى هو المستحق للعباده وحده لا شريك له فيها افمن يخلق كمن لا يخلق وهذه القاعده قد مرت معنا كثيرا وهي ايضا تبين ارتباط انواع التوحيد بعضها ببعض ايشركون ما لا يخلق شيئا وكلمه شيئا هنا جاءت نكره في سياق النفي وهناك قاعده لغويه ان النكره في سياق النفي تفيد العموم دي قاعده عم. ما لا يخلق شيئا يعني لا يستطيعون ان يخلقوا اي شيء ولو كان صغيرا كما قال الله عز وجل يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وهذا امعان في التحدي ولو اجتمعوا له يعني لو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا ذبابة ما استطاعوا بل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه هذا يدل على النقص وعلى العجز ونفس نفس المعنى المراد من قوله تعالى وهم يخلقون فالمخلوق عاجز ناقص بطبعه فهذا الذي لا يستطيع أن يخلق وهو اصلا مخلوق عاجز ناقص من الظلم ومن السفه أن تصرف العبادة له من دون الله سبحانه وتعالى ولا يستطيعون لهم نصر يعني هؤلاء المعبدون من دون الله هذه الآلهة الباطلة لا تستطيع نصركم فكيف تعبدونها بل ولا أنفسهم ينصرون يعني ولا حتى يستطيعون أن ينصروا أنفسكم وهذا من سفة عقول القوم أنهم يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم ولا يخلق شيئا يعبدون ما لا يستطيع أن ينصرهم ولا حتى يستطيع أن ينصر نفسه وهذا من سفة عقول القوم ومن من باب هذا المعنى ما حدث في قصة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أراد أن يدعو قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى فكسر الأصنام وكسر الأوسان ثم علق الفأس على كبيرهم فلما رجعوا لما جاءوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون أراد إبراهيم أن يترك لهم مساحة في التفكير أن يتفكروا وأن يتدبروا أمر أنفسهم هذه الالهه الباطلة لا تغني عن أنفسها شيئا إنها لم تستطع أن تدافع عن نفسها فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون رجعوا إلى أنفسهم بالملامة واللوم والعتاب قال بعضهم لبعض بعض أنتم نخطئون كيف تتركون آلياتكم بلا حارس وبلا حافظ سبحان الله الله أكبر من هذا السفه من يحفظ من من يحرس من المخلوق يحفظ ويحرس الخالق فهم لاموا أنفسهم فرجعوا على أنفسهم يعني لام بعضهم بعضا إنكم أنتم الظالمون يعني كيف فرطتم في آلياتكم كيف تركتم آلياتكم بدون حارس وبدون حافظ حتى فعل بهم هذا الفتى ما فعل ثم نكسوا على رؤوسهم في جاء في بعض تفسير هذه الآية نكسوا على رؤوسهم أي أطرقوا رؤوسهم يعني طعقوا كذا على الأرض استحياء من هذا الفعل وقالوا لابراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون حاجة عجيبة والله تمن تعرف اللي هم خرس وبكم وصم إذا لماذا لا تعبدونهم تطأرو سهم إلى الأرض وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ما أنت عارف اللي فيه ما أنت عارف اللي هم صم وبكم خرس لا يستطيعون أن يسمعوا ولا يتكلموا فقال إبراهيم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يدركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله إلى آخر الآيات وشبيه أيضا بهذا المعنى وقصة طريفة أن رجل كان يعمل سادنا عند صنم من أصنام العرب وهذا الرجل اسمه غريب أول اسمه غاوي ابن ظالم أظنني يعني فيش بعد كده يعني غاوي وابن ظالم فكان في كل يوم يأتي بالزبد والخبز إلى إلهه ويقول له كل اطعم وفي يوم من الأيام يقف هذا الرجل وينظر إلى إله بعدما وضع له الزبد والخبز فإذا بسعلبان السعلبان اللي هو ذكر الثعلب فإذا بسعلبان أتى فأكل الزبد وأكل الخبز ثم بال على الصنم يعني هو ما محذرش بال اللي يعملها اللي هنا بال على الصنم فنظر الرجل فتفكر في الأمر وقال كلمة عجيبة قال ارب يبول الثعلبان براسه ارب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب وانشد ابيات جميله قال فيها لقد خاب قوم ام لوك لشده ارادوا نزالا ان تكون تحارب فلا انت تغني عن امور تواترت ولا انت دفاع اذا حل نائب يعني انت خيبه مش عارف تعمل اي حق خالص فانت حتى مش عارف تحمي نفسك ان الثعلب يقول عليك ارب يقول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعلب ويذهب هذا الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فيحكي له ما حدث فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم الرجل ويقول له النبي ما اسمك قال غاوي ابن ظالم فقال له النبي بل انت راشد ابن عبد الله ويسلم ويحتس الإسلام ويصبح بعد ذلك من من قادة الجيوش الإسلامية وله بلاء كبير في الحكم والقضاء وغير ذلك وأشمل بذلك أيضا وهذا يؤيد نفس المعنى يعني سفه القوم وكيف أنهم عبدوا من دون الله ما لا يستطيع أن ينفع نفسه هو فضلا عن غيره ما حدث في قصة إسلام عمرو بن الجموح عمر بن الجموح الأنصاري كان آخر الأنصار إسلاما آخر الأنصار إسلاما وكان وأسلم كل بنوه أسلم معاذ بن عمرو ومعوذ وخلاد وكان هذا الرجل من كبار وأشراف بني سلمة فاجتمع شباب بني سلمة من المؤمنين الموحدين من الصحابة اجتمع ابنه معاذ ومعاذ بن جبل وغيرهم من شباب الصحابة وأرادوا أن يعطوا لهذا الرجل الكبير السيد الشريف أرادوا أن يعطوا له درسا فكانوا في كل يوم يأتون إلى الدار مين بقى اللي بيأتي إلى الدار ابنه ومعه أصحابه الشباب كل يوم أول ما بقوا ينام يروح يأخذ الصنم ويرمي في الزبالة يا أخو كده مكان كده أعزكم الله يلقي فيه الناس عذراتهم النجاسات وغير ذلك فيرمي فيه الصنم فيصبح الرجل يبحث أين إلهي أين, أين من أعبد يبحث عنه في كل مكان فلا يجدوه إلا في هذا المكان فيأخذه ويغسله ويطيبه فعل هذا مرة واثنين وثلاثة حد ما زهق آخر ما زهق جاي بسيف ركا معلقه في إيه الصنم قال أنا والله لا أعرف من يصنع بك ذلك فدافع عن نفسك زهتيني بقى يا أخي دفع عن نفسك وداروا السيف وسووا رحنا فجاء أولاده ومن معهم من الشباب فأخذوا السيف فرموه ثم اتوا بالصنم وربطوا فيه كلبا ميتا ثم رموه في الحفره في بئر من الابار يلقي فيه الناس النجاسات فأصبح الرجل فنظر الى إلهه المزعوم الباطل وقد رمي في القمامه وربط, وربط بكلب وربط بالكلب فقال تالله لو كنت إلها طالله لو كنت إلهاً لم تكن انت وكلب وسط بئر مقترن أنت لو كنت إله بجد ما كانش يصل بيك الحال أنك تتربت مع كلب ميت وتتربت في الزبالة فدخل الإسلام في, في قلب عمرو بن الجموح وطبعا قصة عمرو بن الجموح معلومة أنه كان من أكابر الصحابة وممن استشهد يوم أحد فهذا يدل على سفاهة عقول القوم الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير وهناك لفتة جميلة في هذه الآية ويقول الله تعالى أن يشركون ما ما لا ما اسم لغير العقل طيب أو ليس هناك من يعبد عاقلا من يعبد مثلا المسيح وأمه وهناك من يعبد الفراعنة والأكاسرة وبعض الصالحين إلى غير ذلك بل هناك من يعبد عاقلا طب لماذا قال ما هنا إشارة إلى أن الجميع يستوون في أنهم في الحقيقة لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا فهم وإن كانوا عقلاء فهم كالجماد لا يملكون لا حركه ولا سكن إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى فهم يستوون في ذلك مع الجماد فالإنسان حتى لو كان عاقلا، وإن كان عاقلا، وإن كان متحركا وإن كان يفعل ويفعل هو في الحقيقة لا يملك لنفسه حركة ولا سكنة إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى الذي يحرك أعضاءك هو الله ولو أمر الله هذه الأعضاء أن تسكن لسكنت وشلت في الحال ولو أمر الله تعالى هذه الروح أن تخرج لخرجت في الحال ولا صار الإنسان كالتمثال إذن هنا إشارة إلى أن هؤلاء في الحقيقة هم كالجمادات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يملكون لأنفسهم أي معنى من معاني النفع والضر يقول الشارح وهذه الآية قوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم درا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ثم يقول فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضا به ربا ومعبودا فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك كما قال الله تعالى ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده ونهاهم أن يعبدوا معه غيره وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده وهو الإسلام كما روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة في سؤال جبرائيل عليه السلام قال يا رسول الله ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ما هنا حرف نفي ماذا ينفي الله سبحانه وتعالى عن هذه الالهه الباطلة خلي بالك ينفي عنهم أولا الملك ما يملكون من قطمير ولم يقل ما يملكون شيئا لأن في ذلك زيادة وإمعان في تسفيه هؤلاء الناس ما يملكون من قطمير ما هو القطمير؟ القطمير هو اللفافة الرقيقة التي تكون حول النواة نواه التمر يعني لم يقل ما يملكون بلحة ولا نواه فضلا عن أمر أكبر من ذلك وإنما ما يملكون من قطمير يعني حتى هذه اللفافة الحقيره التي لا يحتاجها أحد في شيء ولا يستخدمها أحد في شيء بل ولا يابهوا بها احد اصلا ولا ينظر اليها ومع ذلك لا يستطيعون ان يخلقونها ولا يستطيعون وهم في الحقيقه لا يملكونها فضلا ان يملكوا اكبر منها ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم دعاءكم هنا نفي الايه نفي للسماع يبقى اول حاجه نفى الملك لا يملكون شيئا طيب خلي بالك في نفي الملك هنا أيضا بلحوظه هامه جدا نحن في الدنيا نقول مثلا فلان يملك كذا أو فلان ملك هذا الملك ناقص غير تام ليه لأنه ملك هو في الحقيقة لا يستطيع أن يتصرف فيه إلا بإذن من الله فالذي أعطاه الملك هو الله والقادر على أن يسلب منه الملك هو الله سبحانه وتعالى هل يستطيع أحد أن يحفظ ملكه من دون الله؟ لا يستطيع قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء إذن من الملك؟ الله سبحانه وتعالى لانه المتصرف على الحقيقة في الملك أما هذا الملك أو الذي يملك شيئا هو في الحقيقة لا يستطيع أن يتصرف في شيء من ملكه إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى فملكه ناقص ثم إن ملكه زائل مهدد بالزوال إما أن يزول عن ملكه وإما أن يزول ملكه عنه أما الله تعالى فهو الملك لذلك يقول الله تعالى فتعالى الله الملك الحق الله هو الملك الحق أما غيره فليس بملك حق يبقى نفى الملك ونفى السماع لا يسمعوا دعاءكم تب له نفس المعنى ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون لا ينطقون ولا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم هنا نفي القدرة على السماع وهذه الثلاثة أمور هي شروط المدعو الشروط المدعو الشروط التي يجب أن تتوافر في المدعو أن يملك وأن يسمع وأن يقدر على الإجابة فإذ هم لم يملكوا لا يملكون ولا يسمعون ولا يقدرون أن يستجيبوا لكم فلماذا تعبدونهم إذن؟ وليس هذا فحسب ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون منكم نفس المعنى اللي في الآيات اللي في الباب السابق ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فتبرأ المعبودون من عابديهم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ وَالْخَبِيرُ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِأَنَّهُ الْعَالِمُ بِبَوَاطِنِ الْأُمُورِ وَظَوَاهِرِ الْأُمُورِ وَحَقَائِقِ الْأُمُورِ وَالْعَالِمُ بِمَا سَيَحْدُثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ الشَّارِحُ فَالْكَيِّسُ يَسْتَقْبِلُ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي هِيَ الْحُجَّةُ وَالنُّورُ وَالْبُرْهَانُ بالإيمان والقبول والعمل فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سوى مما لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن غيره قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم شج اي جرح رأسه يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شج نبيهم كيف هنا استفهام والغرض منه الاستبعاد يعني بعد الفلاح عن قوم فعلوا هذا بنبيهم ولا ذنب لهم إلا أنه يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء دعوتهم إلى الله والإحسان إليهم إلا أن يحسنهم إليه فكيف إذ قابلوه بالإساءة فكيف إذ شجوا رأسه وكسروا رباعيته وكسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء يعني هذا الأمر ليس إليك وإنما إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم وإن شاء هداهم وإن شاء تاب عليهم طبعا مناسبت هذا الحديث للباب أن النبي وهو من هو من المنزلة والشرف والمكان عند الله ومع ذلك لا يملك من الأمر شيئا فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان لا يصح أن نغالف النبي أو أن ننزل النبي منزلة لا تريق إلا بالله سبحانه وتعالى وهو من هو فما بلكم بمن دونه ممن يعبدونهم من دون الله وفي رواية كسرت رباعيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم, إلى وهو يدعوهم إلى ربهم فأنزل الله هذه الآية ليس لك من الأمر شيء وهذه الآية أو هذا الحديث أو هذه القصة فيها فوائد عظيمة من هذه الفوائد أن المسلم لا ينظر أبدا إلى النتائج وإنما يعمل بما أمره ربه ولا يلتفت إلى النتائج أنت مأمور أن تدعو الناس إلى الله ادعوهم إلى الله ثم لا يهمك بعد ذلك من سيستجيب ومن لن يستجيب أنت مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم بعد ذلك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا تنظر إلى النتيجة لا تنظر كم من الناس قد استجاب لك أو من كم من الناس لم يستجب لك هذا أمر ليس إليك النتائج أمرها موكول إلى الله سبحانه وتعالى خل بالك يا جماعه لأن هذا الأمر مهم جدا لأنه من إحدى فوائده أنه يبعد اليأس والإحباط عن المسلم ليه لأن المسلم لا يهمه النتيجة أنا مأمور بالدعوة أدعو مأمور بالأمر فنعم المنكر امر بالمعروف وانهى عن المنكر ثم بعد ذلك النتيجة ليست من شأني أنا ليس لك من الأمر شيء إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء يتوب على من يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء هذا أمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى كذلك من الفوائد العظيمة في هذه في هذه القصة أنه لا يجوز لمسلم أبدا أن يحكم على معين لا بجنة ولا بنار لا بعذاب ولا برحمه ليه؟ لأن الأمور لا يعلمها إلا الله يعني قد يكون هذا الرجل الآن الملتزم العابد الناسك قد يكون بعد ذلك والعياذ بالله من زمرة الضالين المفسدين وقد يكون هذا المفسد الضال قد يكون بعد ذلك من جمله المؤمنين الموحدين إذن فلا يجوز لمسلم ابدا ان يحكم على معين لا بجنه ولا بنار ومن ذلك الاثر الذي رواه مسلم وغيره واصل الحديث في صحيح مسلم ان رجلين من بني اسرائيل كان احدهما عابد وكان الاخر عاصي فكلما مر العابد على العاصي امره ونهاه وذكره ووعظه وفي مرة من المرات يمر هذا العاصي هذا العابد على العاصي فيقول له أما تنتهي أما زجرتك أما وعظتك فقال العاصي العابد دعني وربي يعني ماكش يكشب عبيه أنا حور مع ربنا طبعا هذه الكلمة خطأة لكن الرجل قال هذه الكلمة هو عاصي فقال العابد والله لن يغفر الله لك قال يا جماعة أن الكلمة دي في الحقيقة لا يقولها إلا قلب متكبر ولعل هذا هو العلة في إحباط عمله كما قال بعض العلماء أنه كان يستدل على الله بطاعته يعني هو بيطيع ربنا وفرحا بنفسه حاس بنفسه حاس بعمل حاجة كبيرة وخبالك وهذا يعني من آفات العاملين ولا تحقق الإخلاص إلا أن تهضم نفسك وإلا أن تعتقد أنك لا تفعل شيئا أصلب. ولا ترى لنفسك فضلا ابدا فهذا الرجل قال هذه الكلمه العجيبه فيغضب الله عز وجل من فوق السبع سماوات ويقول من ذا الذي يتالى علي الا اغفر لفلان فاوحى الله اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت للثاني واحبطت عمل الاول وفي روايه فاوحى الله الى نبي ذلكم الزمان ان قل للاول أن قل للرجلين أن يستأنف العمل التي تنبدأه من جديد أما الأول لو كان عابد فقد أحبطت عمله وأما الثاني فقد غفرت ذنبه فلا ينبغي أبدا أن يتجر أحد على هذه الكلمة فيحكم على الناس نحن دعاة لا لقضاء ليس لك أن تحكم على الناس هذا ضال وهذا مضل وهذا مفسد وهذا كذا وهذا كذا وإنما عليك أن تدعو إلى الله عز وجل بالحكمة وعلى بصيره ان تدعو الى الله عز وجل وتدعو لاخوانك حتى العصاه تدعوهم الى الله سبحانه وتعالى وايضا من فوائد هذا الحديث ان الانسان لا يستعجل النتائج وورد معنى جميل يؤيد هذا المعنى في صحيح البخاري ومسلم او لعله في صحيح مسلم فقط ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم وفي رواية فهو أهلكهم يعني إيه فهو أهلكهم يعني هو أكثرهم هلاكا ليه نفس المعنى لأنه لم يتجرأ ويتكلم بهذه الكلمة ويصف الناس بالهلاك إلا لمرض وآفة في قلبه حتى لو كان ظاهره الصراح لذلك دايما تجد أصحاب الآفات والأمراض يسارعون في الحكم على الناس وتصنيف الناس هذا مبتدع وهذا فاسق وهذا كافر وهذا ضل مضل وهذا قصاص وهذا كذا وكذا إلى غير ذلك تجد كذا فرقة من الناس ليس لهم عمل في الدنيا إلا أن يحكموا على الناس ولم يتركوا أحدا حتى الدعاء المجتهدين في الدعوة إلى الله عز وجل هو أحد في قاعد في بيته, بيته لا يفعل عشر أعمالهم ويقول لك الشيخ الفلاني فقصاص والشيخ الفلاني ده بيحكي حواديث والشيخ العلاني بيقولك الحديث ضعيفة إلى غير ذلك مما نسمعه على علمائنا وعلى دعاتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذا إن دل على شيء فيدل على إيه يدل على مرض في القلب لذلك حكم النبي على من قال ذلك أنه إيه أهلك أهلكهم يعني إيه أهلكهم يعني أكثرهم هلاكا أو فهو أهلكهم يعني إيه يعني هو الذي حكم عليهم بالهلاك هذا ليس حكم الله بل هذا إيه حكم هذا الرجل وفي معنى آخر فهو أهلكهم يعني هو تسبب في هلاكهم لأنه يأسهم من رحمة الله عز وجل تخيل يعني ممكن إنسان يجد بعض العصا فيغلظ لهم في القول فينفرهم ويلأسهم يقول له مثلا والله ربنا مش يغفر لكم روح ربنا يفعل فيكم كذا وكذا فيوئس هؤلاء الناس فيتسبب في هلاكهم فيبوء بإثمهم فهذا من بعض فوائد هذه القصة العظيمة وقال المصنف رحمه الله تعالى وهذا الحديث يعني نفس القصة عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا وذلك بعد أحد بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء يعني هذه الرواية أخرى لنزول الآية أن النبي كان يدعو على أعيان ورؤوس قريش ممن ساهموا في أحد وعلى رأسهم كما في بعض الروايات صفوال بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزل قول الله تعالى ينهى ويأمره أن يكفى عن الدعاء عليهم ويقول ليس لك من الأمر شيء وهذه القصة التي قبلها فيها نفس المعنى وتأكيد على أن النبي لا يملك نفسه شيئا من أمره لا من أمر نفسه ولا من أمر أحد من أمته وأن النبي لو كان له من الأمر شيء لحكم على هؤلاء بالبعد أو بالعدم الفلاح ثم فيه دلاله أيضا على أن النبي لا يعلم الغيب ليه؟ لأن من العجيب أن هؤلاء الثلاثة الذين كان النبي يدعو عليهم أسلموا وحسن إسلامهم وأصبحوا من كبار الصحابة صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام أسلموا وحسن إسلامهم تخيل بقى لو كان الأمر إلى النبي ماذا سيكون الأمر فمن رحمة الله تعالى أنه لم يكل أمرنا إلا إليه لم يكل أمر خلقه الا اليه فهو ارحم بخلقه من غيره ان الله بالناس لرؤوف رحيم ان الله بكم لرؤوف رحيم من ارحم بعباده من الله ومن اراف بعباده من الله سبحانه وتعالى فهؤلاء اسلموا وحسن اسلامهم وفي ذلك طبعا فاذا عجيب جدا وقويه جدا ما ينبغي علينا ان نفوتها وهي ان القلوب بيد الله عز وجل فاياك ثم اياك ان تياس ابدا من هداية نفسك ولا من هداية ولدك ولا من هداية زوجتك ولا من هداية أحد من البشر بعض الناس أحيانا بعض الشباب أو بعض الناس أو بعضنا أحيانا إذا أصرف على نفسه في المعاصي قد يياس ويقول خلاص أنا كده عارف نفسي أنا كل ما توب أرجع وكل ما أبتعد عن المعاصي أنا ما أنا ينفعش من أنا في الطريق ده أصلا أنا خلاص لا يأس أحد أبداً من نفسي ولا يأس من غيره واحد مثلاً بيأمر أولاده ويعظهم ويذكرهم وهم له معاندون وله عاقون فيأس منهم خلاصاً عيالاً نعرفهم وهم راحين في ستين دهية وانا لا هذا لا ينبغي أبداً ليه لأن القلوب بيد الله عز وجل القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء بل إذا أردت لنفسك الهدايه إذا أردت لولدك الهداية إذا أردت لزوجك أو زوجتك الهداية إذا أردت لأحد من الناس الهداية فاعلم أن الهداية لا يملكها إلا من يملك القلوب ولا يملك القلوب إلا الله فبدلا من أن تياس علق قلبك بالله سبحانه وتعالى أن يهدي ولدك ويهدي نفسك ويهدي زوجتك ولا يأس من أحد ابدا كذلك فإذا أخرى مرتبطة بها جدا أن يخشى الإنسان دائما على نفسه اوعى واحد يأمن على نفسه فإذا كان الحمد لله أنا طالب علم وبحضر المدرسة وكله في الدرس وبعمل محاضرات ودروس وبخطب وبدعو إلى الله إياك أن تأمن على نفسك فتهلك فهذا هو الغرور فإذا كان هؤلاء الكفار المعاندين المحاربين لله ورسوله أصبحوا في لحظة أولياء فقد يصبح الولي في لحظة معاديا لله ورسوله لا تعجب وإلا قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك مين يقول لك ده يا جماعة المعصوم صلى الله عليه وسلم يخشى على نفسه من الفتنة أفلا نخشى نحن على أنفسنا من الفتنة إياك أن تأمل عن نفسك شيخ الإسلام تيمية بينقل عنه تلميذه شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله كلمة عجبة جدا إنه كان في مرة قاعد معاه فقال له والله إنه إني منذ كذا وكذا وإلى الآن أجدد إسلامي شيخ الإسلام يقول الكلام كلام يقول لك أنا والله منذ كذا وكذا يعني منذ الصغر أو منذ البلوغ إلى الآن وكان هذا في أواخر حياته رحمه الله أجدد إسلامي يعني أنا لسه عمل أجدد إسلامي وما لحنا حاسين ان احنا بقينا حاجة ليه نسأل الله على عفو وعفو فهذا الأمر مهم جدا ولا يأمن على نفسه الفتنة إلا مغرور والله يعني من أعاجب ما حدث معي كنا في مرحلة الجامعه وكان معنا أخين شابين في كليه العلوم احدهما مصرف على نفسه في المعاصي شاب يعني مضيع ما فيش لا بيصلي ولا اي حاجه خالص وشاب اخر كان ما شاء الله مجتهد في العباده وكان معنا في المسجد وله بعض الاسهامات في الدعوه والعجيب ان هما الاثنين كانوا لهم قواسم مشتركه فكانوا اصحاب عقول ناضجه واصحاب نباهة ونباغه يضرب بهم المثل كانوا في العلوم العلوم ومشاء الله يعني أمامهم مستقبل باهر والاثنين اصحابه وكانوا اصحابنا فيا شاء الله عز وجل ان الاثنين اجتمعوا مع بعض ويتفقوا اتفاع عجيب قوي الاخ الملتزم طلب من الشاب المبتعد المسرف على نفسه المعاصي قال له انا عاوزك تعرفني طريق الفساد زهق ومل وفطر وحب انه ينسارخ من التزامي أنه ببعليش بالبرد كده أنا عايزك تعرفني طريقة الصيعة ودخل كده بإيدي ويوديني للأصحاب السوق كده والجماعة اللي هم اللي طبعا هم أشرف خالي السوق طبعا يعني أنا هذا تعبيري وعايزك تعرفني الطريق دوت والأعجب من ذلك أن هذا الشاب في نفس الوقت قال له أنا هعمل كده بس بشرط أنك تعرفني طريق المسجد والعجيب أنه هم الاثنين يتفقوا هذا الاتفاق ويمضون اتفاقهم فإذا بالأول ينسالخ تماما من التزامه وإذا بالثاني يلتزم التزام شديد نحسبه على خير ويطلب العلم ويجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل القصة دي تقريبا بقالها أكثر من عشر سنين وهما إلى الآن الأولاني ترك الالتزام تماما وقابله الآن في الشارع يعني لا يمت الالتزام ب ب ب بأي صلة والثاني إلى الآن ما شاء الله مجتهد في العبادة ومن الله عليه فسافر إلى أوروبا وله بعض الإسلامات في المراكز الإسلامية حاجة عجيبة والله طبعا هو والثاني حاجة ليه بعد ذلك أنه كان يندم يعني يندم اللي هو عرفه طريق الفساد ده ما كانش يعرف بس هم اتفقوا اتفاق بينهم انت عرفت طريق الفساد وانا عرفك طريق المسجد ولا حول ولا قوة إلا بالله فكيف يأمن إنسان على نفسه من الفتنة بعدما يسمع مثل هذا الكلام فلا يخشى على أحد على نفسه الفتنة فلا يأمن أحد على نفسه الفتن إلا مغرور بل يجب عليك دائما أن تخشع نفسك وأن تجدد إيمانك وأن تجدد إسلامك وأن تسأل الله دائما أن يثبتك على صراطه المستقيم الشارع هنا جاء بفائدة جميلة وإن كانت هي بعيدة عن الموضوع وهو الفرق بين الحمد والمدح فالمدح هو أن تذكر محاسن الممدوح ما عدم الحب ما عدم اقتران الحب يعني أنت بتذكر محاسن الإنسان بغض النظر عن حبه يعني قد تكون تكرهه ولكن تبدحه تملقا أو رياء أو نفاقا أما الحمد فهو ذكر المحاسن مع الحب لذلك أنت تقول أنا أحمد الله ولا تقول أنا أمدح الله سبحانه وتعالى لأنك تحمد الله تعالى تذكر محاسن الله وتثني على الله بما هو أهله وهذا الحمد مقرون بالإيه مقروم بالحب لله والتعظيم لله سبحانه وتعالى يقول الشارح وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته وهو المستحق أن يعبد وحده وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين بل وفي الطواغيت من أنهم ينفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بحماهم فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب وذلك عدله سبحانه وهو الذي يحول بين المرء وقلبه وبه الحول والقوة قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه قام على الصفة على جبل الصفة حين أنزل الله عليه وأنزر عشيرتك الأقربين وهذه الآية كانت أول آية أمرت النبي بالصدع بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو من أوائد الآيات التي أمر فيها النبي بالصدع بالدعوة وكانت مرحلة أو آية فارقة بين مرحلة السرية في الدعوة ومرحلة الجهر في الدعوة فقام النبي على جبل الصفة وقال يا معشر قريش او كلمة نحوه اشتروا أنفسكم اشتروا،, اشتروا،, اشتروا أنفسكم يعني اشتروا أنفسكم من عذاب الله ومن عقاب الله بتوحيده وبإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مال ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا طبعا الشاهد هنا وقول النبي لا أغني عنك من الله شيئا لا أغني عنكم لا أغني عنك لا أغني عنك فهذا تأكيد على أن النبي لا يملك لنفسه ولا يملك لأخص أقاربه وأرحامه بل ولا يملك لابنته فاطمة وهو الذي قال فاطمة بضعة مني يسوءها ما سأني ويريبوني ما رابها ومع ذلك يقول النبي يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي عايزة فلوس عايز مال خذ مني أما أمور الآخرة فإني لا لأغني عنك من الله شيئا طبعا يا فاطمة بنت محمد في بعض النسخ متشكلة بنته لكن الصحيح يا فاطمة بنت لأن هذا مضاف والمضاف إذا جاء منادى إنه يكون منصوب وفاطمة يجوز فيها الرفع والنصب، لكن الأقوى والأصح الرفع يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم يقول الشارح وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا ليه؟ لأنه نبقى سليل من مالي ما شئت يعني كم من أمور الدنيا أنا أقدر على ذلك بإذن من الله وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا منه فإنما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به فإذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته إلا ذلك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 أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقاتهم في الدين ومتابعتهم في طاعة رب العالمين لا باتخاذهم اندادا من دون الله يحبونهم كحب الله اشراكا بالله وعبادة لغير الله وعداوة لله ورسله والصالحين من عباده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 وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه مسائل الأولى تفسير الآيتين قول الله تعالى ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وقول الله تعالى والذين يدعون من دون الله من دونه ما يملكون من قطمير وهذه الايات تفسيرها ان هؤلاء المخلوقين لا ينبغي ابدا ان تصرف اليهم العباده وان الله تعالى الخالق البارئ المالك المدبر الذي يسمع ويجيب هو الذي يستحق هذه العباده لا شريك له فيه الثانيه قصه احد يعني ما وقع فيها للنبي من شدائد والام ومحن وابتلاءات ولو كان النبي يملك من امر نفسه شيئا لما حدث ما حدث وهذا أيضا من مناسبة القصة للباب أن النبي أصابه البلاء فشج رأسه وكسرت رباعيته حتى أنه أخذ يدعو على هؤلاء باللعن والطرد من رحمة الله ولو كان النبي يملك من أمر نفسه شيئا لما أصابه شيء من ذلك فإذ أصابه شيء من ذلك دل على أن النبي بشر يصيبه ما يصيب البشر صلى الله عليه وسلم الثالثة قنوط سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة وهو دليل على ايه دليل على التجاء النبي إلى الله طب الذي يلجأ عاجز أم قادر عاجز الذي يلجأ يملك أمر نفسه ام لا لا يملك فدل على التجاء النبي إلى الله سبحانه وتعالى أنه يحتاج ربه كما يحتاج كل البشر ربهم سبحانه وتعالى وأن الله هو القادر ولا حول ولا قوة إلا به ويعني من اعجب ما قراته من كلام موسى ابن عمران أنه كان كثيرا ما يقول اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث ولا حول ولا قوة إلا بك فهذا نبي من أولى العزم يلجأ إلى الله تعالى ويلهج بهذه الكلمات التي تدل على ضعفه وعلى عجزه وعلى مسكنته وعلى احتياجه لربه سبحانه وتعالى الرابعة أن المدعو عليهم كفار يعني إيه يعني هم يستحقون الدعاء عليهم ومع ذلك نهى الله نبيه عن الدعاء عليهم له لأنه سبق في علم الله أنهم سيؤمنون ويوحدون ويتوبون ويحصن إسلامهم وهذا دليل على عدم علم النبي له للغير الخامس أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها شجهم نبيهم وحرصوهم على قتله ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنوا عمد يعني الكلام ده معناه أن هم تأكيد لاستحق لاستحقاقهم الدعاء عليه ومع ذلك نهى الله نبيها ان يدعو عليهم لما سبق من علمه سبحانه وتعالى السادسة أنزل الله تعالى في ذلك ليس لك من الأمر شيء لمن الأمر لله سبحانه وتعالى وهذا من التوحيد أن تؤمن بأن الأمر كله لله وأن الله تعالى هو المدبر وهو المتصرف في خلقه بما شاء وبما شاء ما قدر وقع وما شاء كان ولا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى جل شأنه السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم وقد تاب الله عليهم فأمنوا وحسنوا إسلامه الثامنة القنوط في النوازل وهذا أيضا فيه حسن وصدق لج المؤمن إلى ربه وأنه إذا نزلت نازلة أو اجتاحته ضائقة فإنه يلج إلى ربه سبحانه وتعالى التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء أبائهم وهذا جائز لمصلحة كما يدعو المسلمون الآن مثلا على بشار نسأل الله تعالى أن يخذله وأن يخذيه وأن ينصر إخواننا عليه كل يوم يطلع يقول له مواد الله المستعان هو مات قبل أن يموت مات قبل أن يموت فهذا جائز لا سيما إن كان هناك مصلحة العاشرة خلي بالك انتبه لعن المعين في القنوط تبدأ جائز يعني هذا وقع من النبي ونهي عنه فإن كان النبي قد نهي عنه فنحن ننهي عنه من باب ايه أولى فلعل المصنف ذكر ان النبي لعن المعين وليس إقرار من المصنف من المصنف أنه يلعن الايه يلعن المعين إلا, المعين إلا إذا كان هناك مصلحة كما ذكرنا وإن كان الاولى في اللعن بالذات ألا يلعن ايه معينا كما سرقت هذه المسألة قبل ذلك مسألة لعن المعين بعض أخواننا لما ينظروا فيجدوا أن القصة بتاعة دعاء النبي على الصفوان فيها ضعف وبعض المحققين ذكرها بدلا منها حديث دعاء النبي على رعل وزكوان هو رعل وزكوان وعصية هؤلاء ليسوا أعينا وإنما هي أسماء قبائل فدعا على القبيلة بأجمعها لكن المقصود بالمعين هنا أن تدعو على فلان باسمه أن تلعنه باسمه مسألة لعن المعين سبقت قبل ذلك هي تختلف عن الدعاء عليه فالدعاء عليه كما قلنا جائز إن كان هناك مصلحة إن كان ظالما وأنت تدعو إيه بما إيه يظهر لك وإن كان سبق في علم الله تعالى انه سيؤمن فلن يستجيب الله لك لكن لعن المعين ذكرنا قبل ذلك أنه لا يجوز لان اللعن والطرد من رحمة الله ولا شك أن الطرد من رحمة الله في نوع من الحكم أنت تحكم عليه مع أنهما طرب من رحمة الله أنا خلاص أنت تحكم عليه بالنار ولا يجوز أن تحكم لأحد بجنة ولا نار والله تعالى أعلى الحديث عشر قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربى وتأكيد النبي على أخص أهله بل وعلى ابنته أنه لا يملك لهم من الله شيئا وأنهم لابد أن ينقذوا أنفسهم من النار بتوحيد الله وعبادته والعمل الصالح. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الآن يعني النبي كان يجتهد في إبلاغ رسالات الله سبحانه وتعالى أشد الاجتهاد حتى كان يتهمونه بالجنون وغير ذلك وجاء في بعض الروايات قصة الصفا أن النبي لما صعد قال له بعض قريش يعني اتهموه بالجنون يعني كيف تجرؤ أن تقف وأن تقول مثل هذا الكلام ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى عواقب الأمور فكان يستعيذ بالله ويستجير بالله ويلجأ إلى الله ويلوذ بالله ويبلغ رسالات ربه على ثقة ويقين بالله سبحانه وتعالى الثالثة عشر قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا فإذا صرح هو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة, عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين يعني بسبب تعلق الناس ببعض الصالحين وظنهم شفعاء وأولياء من دون الله سبحانه وتعالى طيب معنى أسئلة الباب الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر ناخدهم كده اجمالا ولا نخلي كل باب لوحده كل باب لوحده ولا اجمالا طيب كل باب لوحده الباب الثاني عشر الاستغاثة هي نقط الاستغاثة هي نقط بينما الدعاء هو نقط كل نقط دعاء وليس كل دعاء نقط كل نقط دعاء كل استغاثه وليس كل دعاء ها برضه استغاثه خفت ولا ايه يبقى كل استغاثه دعاء وكل وليس كل دعاء استغاثه من جعل بينه وبين الله وسط فهو نقط كل أمر شرعه الله لعباده كل أمر شرعه الله لعباده فهو نقط وبالتالي نقط كل أمرا شرعها الله والعبادة فهو عباده وبالتالي لا تصرف إلا لله الدعاء نوعان نقط ونقط الدعاء نوعان نقط ونقط فابتغوا عند الله الرزق بنقصين كده لنا فابتغوا عند الله الرزق قدم الظرف ليفيد قدم الظرف ليفيد ليفيد الحصر والاختصاص المعبودون نقط من عابديهم يوم القيامة المعبودون نقط من عابديهم يوم القيامة طيب صح أو غلط مع مع تعليق الاستغاثة أعم من الدعاء الاستغاثة أعم من الدعاء صح أو غلط أم إلا ع عم الدعاء الدعاء أهم من كل دعاء عبادة كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة والعكس كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة والعكس. خطر. خطر. طيب إيش صح؟ كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة كل دعاء مسلم مستلزم لدعاء المسألة دعاء دعاء. طيب هو جزاك الله خير اخونا أجاب إجابة دقيقة لكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المساله وكل دعاء مساله متضمن لكن هي صح هي تحسب صح ليه ان المعنى متقارب المعنى متقارب لكن هذا طبعا لا شك ان فيه شيء من الدقه لكن الاجابه صح ليه لانه المعنى متقارب ويرجع الامر الى ايه كل دعاء مسألة هو في الحقيقة إيه؟ عبادة وإن كل عبادة مسألة. حتى توسع العلماء وقالوا كل هي هي هي في هي في دعاء لان الانسان لا يرجو من وراء العباده الا الايه الا رحمه الله وثواب الله سبحانه وتعالى تجوز الاستغاثه تجوز الاستغاثة بحي حاضر فيما يقدر عليه هم الله يفتح عليكم صح من قصر كده ولا تدعو من دون الله نهي خاص بالنبي لأنه قدوة للأمة نهي خاص بالنبي لأنها قدوة للأمة طب بص امم خطا اشار صح صح بس الاصل انه خرج مخرج الخاص لكن اريد به الامه فالاجابه غلط لا ما هي دي هي دي عشان توقعكم في ال... ما هو النبي قدوه دي مفروغ منه لكن هل النهي اصلا خاص بالنبي يعني الامه ما لهاش دعوه إلا اقتدام بس بالنبي لا طال أصل أن النبي لا يتصور منه وقوع مثل هذا الشرك وإنما أريد إيه من دون النبي صلى الله عليه وسلم فهو خرج مخرج الخاص فهو خطاب خاص خرج مخرج العام أو أريد بها العام طيب نهى النبي أن يستغيث به أحدا لأنه لا يقدر على ذلك نهى النبي أن يستغيث به أحد لأنه لا يقدر على ذلك كان المشركون مقرون بأنه لا يجيب المضطر الا الله كان المشركون مقرون بأنه لا يجيب المضطر إلا الله طيب ما الفرق بين بين قسين كده وإن يمسسك الله بضر وبين وإن يردك بخير الفرق بين ليه هنا يمسسك وليه هنا يريدك ما معنى قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق وما علاقة الرزق بالعبادة أو ما علاقة العبادة بالرزق ما معنى قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق وما علاقة العبادة بالرزق ما الفرق بين الضر والسوء؟ ما الفرق بين الضر والسوء؟ طيب أسئلة الباب الثالث عشر أكمل الاستعازة هي نقط ونقط الاستعازة هي نقط ونقط يعني هاتل معنيين من معنى الاستعاذة العيازة نقط العيازة نقط بينما الليازة نقط العيازة ما الفرق بين العيازة والليازة ها؟ فاكرين يا من ألوز به فيما أؤمله؟ نعم. يبقى العيازة لدفع الشر والليازة لجلب النفع أو لطلب الخير ما معنى قوله تعالى فزادوهم رهقا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بكلمات الله التامات ما معنى من شر ما خلق من شر ما خلق مهم أود يا جماعه من شر ما خلق فاكرين طيب صح أو خطأ تجوز الاستعاذة بصفات الله تجوز Alistie, بصفات الله alles, dat Min alles. Ik heb het gevoel ik het niet kan. Ik Maar dan zijn we gerent van mijn v poured. Je hebt gelebt die nott die تسخير الجن أو استخدام الجن ما حكمه تسخير الجن أو استخدام الجن أسئلة الباب الرابع عشر أكمل المنفرد بالخلق نقط بالعبادة المنفرد بالخلق نقط بالعبادة المنفرد بالخلق ايه احق لا هو هنا بمعنى حق ان في ناس يخالفون في ذلك او مستحق حتى فاينج معنى في الاكمل اهم اجل حط كلمة يستقيم بها المعنى حتى حط احق مستحق يعني كل ده ايه يمشي أصل دين الإسلام هو أصل دين الإسلام هو هو إيه التوحيد يمكن أن نقول إيه إجابة يعني فيها شيء من الدقة شوية ها؟ إخلاص العبادة لله إخلاص العبادة لله عشان يخش فيها الشرك الأكبر والأصغر يخرج منها يعني أولا نفى الله تعالى عن كل ما يدعى من دونه واحد اثنين ثلاثة نفى الله تعالى عن كل ما يدعى من دونه واحد اثنين سمائي سماة دعاء القدرة على الاستجابة خلاص إن متأوش الاستجابة القدرة على الاستجابة ليه؟ إن أبلغ هو أصلاً مش قادر لكن الاستجابة هو ممكن يكون مش عايز يستجيب. لكن hij اصلا الله يستطيع ان يجيب de reden? De reden is dat hij niet in om te الأيات وقصة أحد ودعاء النبي على المشركين هل يجوز الحكم هل يجوز الحكم على معين بجنة أو نار أو رحمة أو عذاب هل يجوز الحكم على معين بجنة أو نار أو رحمة أو عذاب ما العلة في أن الأنبياء ما العلة في أن الأنبياء يبتلون وتصيبهم المحن في الدنيا أذكر ما تحفظ من الآيات أذكر ما تحفظ من الآيات التي تدل على بطلان دعوة غير الله بطلان الدعوه بطلان دعوه غير الله على بطلان دعوتي غير الله